ما والما ما بلاوا اشب وكذلك نجذي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه تيلا ووا وقالن ايتلن وان قلنا فيهم باو وقالن وظلقت الأبواب وقالت هيت لك وظلقت الأبواب وقالت هيت لك ظلل قرص الاوربا وكرن يطول يا وطن والذي في بيت زمان إنه ربي أحسن مسواي إنه لا وَلَقَدْ امْتَدَّهُ وَهَمَّ بِهَا أُولَئِكَ أَن يَأْبُو عَنَّا اذي كلينوا ري فانوس سو انه من عيبا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وآفها سيدا Bye. Uh -huh. قال هي راودتني عن نفسي وشيد شاهد من أغل الله إن كان قبيصه قد من قبل فَصْدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ كَذَّبَ مِنْ دُبُرٍ فلما رأي قمیصه قد من دبر قال ذَنكُنَا لِيم يوسف أعلم بما كان تأفيدي إنك كنت